وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّتَ وَرَبَتْ وَأَبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقَّ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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصار والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 يري يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقاعد من حديد كلما اراد ان يخرج منها من غم اعيد في وَذُوقُ عذابَ الحِيقَةِ إِنَّ اللَّهَ يُدخِلُ الَّذينَ آمَنواَ وَعَمِلوا الصَّالحاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْنِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ يُحَلّونَ فِيهَا مِنْ أَسَوِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤلُؤٍ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 وعلى كل ضامر يأتين من كل فج نعيم قل يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ يَقُضُوا تَفَثَّهُمْ وَالْيُفُونُ ذُورَهُمْ وَلِيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَالكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّهِ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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ذَالكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ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 فإلهكم إله واحد فَلَهُ أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائل لَكُمْ لكم في آخرين فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا حَيَوَانٌ يُقَرَّبُ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا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 ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم ما أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقص مشيدة.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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها إلي المصير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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فَتُخْبِتَ له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في ملة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عاقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 ذلك بأن الله يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يجعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصلح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحمير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْنِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِينَ أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ رَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الناس ضرب مثلون فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو جتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير